صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ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 فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ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 بيهدي إلى الحق قل الله يهدي إلى الحق أَفَبَيْهَدِي إلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَيْ يُتَبَعَ أَمْ أَلَّا يَهْدِي إلَّا أَيْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ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 ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراء قل فأتوا بسورة مثله ودعوا من استطعتم من دون الله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 قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عدّهم أو نتوفّينك فإلينا مرجعهم فإلينا مرجعهم ثمّ شهيد على ما يفعلون ولكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 وقيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون